بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا الى قومه ا ن ن ذ ر قومك من قبل أ ن ياتيهم عذاب اليم يا إني موسوعه ب ي ب النابلسي ل ه ت ق و ه ع و ن يغفر للعلوم ك م م ب ك و و ي خ الاسلاميه أجل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ا ل ل ن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 ب أ م ويجعل ا ل و ب ن ن و ي لكم جناتي ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا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 م ا يعيدكم ف ي ه ا ويخرجكم إ خ ر ا ج ا و ا ل ل ه ج ع ل ل ك م الاسلاميه أ ر ض ب س ل ت ك و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 ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا ف أ د خ ل و ا نارا فلم يجدوا لهم انك ل و ح الرب لا تذر على الأرض ا على ل تذر من ان ف ر ي ديارا إنك إن تظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي م و م ن ا و ل ل م و م ن ي ن و ا ل م و م ن ا ت ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارك